ويصلح أن يكون الترتيب أن تكون منزلة الطمأنينة بعد السكينة والظاهر أن بينهما تشابه ولكن لنعلم أن كل كلمة في القرآن إنما تعني معناها ومذلولها وأن القرآن ليس فيه حشو فالسكينة شيء والطمأنينة شيء آخر يشتبهان في السكون والراحة ومعاني الهدوء والأمن لكنهما يختلفان اختلافا كبيرا وسيظهر هذا بعد قليل صدر ابن القيم المنزلة بقول الله تعالى والذين آمنوا إن قلوبهم بذكر الله والسكينة أيضا تتنزل في القلوب وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والطمأنينة تكون في القلب الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وعدم قلقه ولذلك جاء في الأثر المشهور قوله عليه الصلاة والسلام الصدق طمأنينة والكذب ريبة وهذا يعني أن السامع إذا سمع كلام الصدق سكن قلبه وارتاح قلبه لهذا الكلام، ولو سمع الكذب يحس في دواخله أن هذا كذب. وايضا قال عليه الصلاة والسلام البر ما ان إليه القلب، فمن ما لا شك فيه ان أن قلب المؤمن يزول عنه قرابه ويسكن عند البر. عند فعل الخير يكون قلبه ساكنا لا يضطرب طيب قوله تعالى والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله اختلف اهل العلم في معنى الذكر الذي في الايه الى قولين طائفه تقول والذين امنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله عموم اسم الله بما في ذلك كل انواع الذكر الذكر المفرد ذكر الله التسبيح التحميد التهليل التكبير كل هذا يدخل في شنو في الذكر وهؤلاء منهم من يقولون وابن القيم رد عليهم يقولون ذكر الله هنا الحلف بأسمائه فإن المؤمن إذا حلف له بسم الله او بشيء من اسماء الله وصفاته اطماناه لكن ابن القيم يستبعد هذا يستبعده لسبب يقول انت تطمئن الى المؤمن وان لم يحلف وقد لا تطمئن الى الكاذب وان حلف وهذا صحيح في زول لو يتحلف قدامك ويضبط حتى حتى انت بتصدمه وفي زول كان قال لك كلام انا ما عملته وما حلف حلبك يطمئن إليه لذلك رجح ابن القيم القول الثاني وهو الذكر المراد في الآية القرآن والذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله أي بكلام الله تعالى والقرآن ذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون و وانه لا ذكر لك ولقومك فالقرآن ذكر لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم فالقرآن ذكر وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كيف يكون القرآن هو الذكر الذي تطمئن إليه القلوب تفسيره رحمه الله يقول القلب لا يطمئن إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالقرآن هل يمكن أن يحصل أحد الإيمان بغير القرآن ممكن إن سبيل الإيمان الذي تطمئن به القلوب لذلك قال والذين آمنوا وتصمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فطمأنينة القلب إنما هي بالذكر قال وكذلك قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا قال عن ذكر الرحمن أي عن القرآن الكتاب الذي أنزله فمن أعرض عنه تخطفته الشياطين وكذلك قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدك ذكر الله هنا القرآن والدليل على ذلك في آخر الآيات كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تمسى فبذلك دلل ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة قال جعل الله الطمأنينة في قلوب المؤمنين وفي نفوسهم وثمرت الطمانينه الغبطه والبشاره والمدح والفرح بها يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي طيب لذلك كان بعض السلف يقول اللهم هب لي نفسا مطمئنه اليك وسوف نعرف بعد قليل ما هذه الطمأنينة يقول الهروي رحمه الله الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان ما معنى هذا الكلام هذا الكلام معناه الطمأنينة سكون النفسي هذا صحيح وأمانها لكن الأمان ينبغي أن يكون امانا صحيحا حتى لا يكون امنا من مكر الله لأن الذي يأمن آه وهو ليس في موضعه الصحيح هذا مغرور الأمن في غير موضعه الصحيح شنو غرور كده قال الطمأنينة سكون يقويه أمن الصحيح شبيه بالعيان المطمئن إلى الشيء لا يطمئن الى الشيء الا بعد حس الا بعد شنو حس بمعنى الزور كان شاف تاني يطمئن المؤمن طمانينته الى ربه والحقائق التي حدثه الله عنها كانه راها لذلك طمانينته طمانينتك من رأى الذي راى اطمان هو طمانينته الى الله اكثر من طمانينه الناس الى الاشياء التي راوها عشان كذا قال الطمأنينة سكون يقويه شنو؟ يقويه شنو؟ أمن صحيح شبيه بشنو؟ بالعيال وهذا فرق بين الطمأنينة والسكينة السكينة تتحول والطمأنينة لا تتحول لأن السكينة تعطي عند الخوف فإذا زال الخوف زالت السكينة أما الطمأنينة المكان المطمئن هو المكان الدائم. لا يقال للشيء مطمئنا إلا إذا كان مقامه دائما فلذلك من الفرق بين الطمأنينة والسكينة أن السكينة تتحول ولكن الطمأنينة لا تتحول ولذلك تجد السكينة تكون في مواضع في مواضع الخوف في الغار ثانية اثنين اذما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته كيف عند القتال تأتي السكينة أما الطمأنينة دائمة وهنا مساجلات لطيفة بين الهروي وبين ابن القيم رحمهم الله كلام لطيف لطيف جدا طيب قوله سكون يقويه أمن سكن القلب إلى قوة الأمن الصحيح الذي لا يكون أمن غرور إنما هو أمن إلى الله سبحانه وتعالى أمن إلى وعد الله وليس أمن غرور من يدعي الصلاح وهو ليس على صلاح فدخل في الغرور أفأمنوا مكر الله طيب قوله شبيههم بالعيان دلاله على قوة الإطمئنان على أنه مطمئن إلى درجه إطمئنان من شروا من شلو من عاين بمعنى في مطمئن بالذكر في القرآن قال القرآن اطمئن اطمئننا, اطمئننا الزول شاف بعينه شاف حاجات بعينه يطمئن لها يعني واحد تقول له يا أخي أنت يا زول بتنجز لي الموضوع ده يدخلك ويوريك مكتبه ويقول لك أنا شغال هنا وده مكتبي وده أختامي أنت تطمئن له ليس بمعنى إحسان لكنه استيلاء الإحسان على القلب استيلاء كما قال ابن القيم او قال بعد قليل قال الهروي وبينها وبين السكينة فرقان بينها وبين شنو؟ السكينة بين ماذا وبين ماذا؟ بين الطمأنينة وبين السكينة فرقان قال أحدهما أن السكينة صولة تورث خمود الهيبة أحيانا والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنسل هذا كلام 100% وكان ابو القيم خالفه قليلا في اللفظ لكن هو يقول يقول الفرق بين السكينة وبين الطمأنينة السكينة تكون عند الخوف أو عند الشدائد. فإذا ذهب الخوف محتاج الإنسان بعد ذلك إلى شنو؟ إلى سكينة فالسكينة أمن لكن أمن عند صولة تأتي في قلبك لمدافعه لشيء تدافعه ولذلك شبه الهروي قال تورث خمود الهيبة تورث خمود شنو؟ الهيبة الهيبة من ماذا؟ تورث خمود الهيبة الهيبة التي تولدت من الخوف نتيجة الشيء أزول جاءت هيبة من الشيء السكينة تتجي شنو تشيل المسألة دي. تخليك تفتح لكنها كما قال الهروي احيانا والطمانينه سكون أمن في استراحة انس الطمأنينة تأتي ولو لم يكن هنالك موقف يعني الطمأنينة ليست رهينة شنو المواقف ليست رهينة شنو المواقف فتاتي فتأتي بغير مواقف والدليل الايه والذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله في مشاكلنا في حاجه يعني كلما قرأ المؤمن القران اطمئن قلبه ولو لم تكن هنالك مشكله فشاكنا جمع اضافيه شنو السكينه امن يخمد الهيبه والطمانينه امن مع انس بالله سبحانه وتعالى يعني أنت تقرأ القرآن وتطمئن ويتحس ويغمر قلبك ويملأ فؤادك أنك لا تريد أن تفارق هذه الطمأنينة لأنك في أنس مع الله عز وجل والسكينة قد لا يكون معها أنس لأن السكينة تهجم هجوم لتخمد صولة الهيبة والخوف من الشيء الأمر الثاني قال الهروي السكينة تكون نعتاً وتكون حينا بعد حين والطمأنينة لا تفارق صاحبها السكينة تكون شنو نعت نعتن يعني شنو صفة لازمة بعض الناس السكينة صفة لازمة له وبعض الناس السكينة صفة له عند الشدائد أن الطمأنينة إذا نزلت على قلب العبد فإنه يكون مطمئنا أبدا لذلك أعجبني قول القائل في أنسي أهل الليلة في جنوب أنس أهل الليل أهل الليل عندهم أنس أنس يخالف أنس الناس جميعا كتب ابن رجب رسالة قيمه وعساي أن أتفرغ لتدريسها في يوم من الأيام إن شاء الله هي رسالة ما كبيرة ولكنها ليست صغيرة اسمها استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس يتكلم عن أحوال الطائعين في مقامات الإيمان وهم يتقلبون في الأنس والقرب من الله عز وجل وما يجدونه من الطمأنينة التي تغمر قلبهم ومن السكينة التي تملأ فؤادهم ومن القرب الذي يغنيهم عن كل شيء قرب يجعلهم لا يلتفتون إلى الخلق ولا يرعون للخلق بالا ولا يهتمون بهم ولا يلتفتون إليهم أبدا استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس بس ربنا يقدرنا مش نشرحها او حي نعمل بها ذاته قبل ما نشرح ذاته كويس الزول يعمل بها بعدك نشوف ايصال إيصال المعلومة للناس طيب أقول الطمأنينة ملكة ومقام والأنس ثمرة من من من هذه الثمرات قال القائل أهل الليل يحملون مزامير أنثى مزامير أنثى فلما عندهم مزامير الشيطان شيطان عندهم مزامير الرحمن قال لابي موسى الأشعري رضي الله وسلم لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود يا قرآن ترتل كان صوتك شين وانت براك بقعت بصوت السباح براك بس تغوش نفسك كلام جميل مش كلام الله وطلعت صحيح مية المية قال يحملون في جوف الليل مزامير أنس في مقاصير قدس لو قاعد في قطيه وقاعد الليل ما بحس, بحس انه في قطيه بحس انه في قصر وقصر مقدس ممنوع الاقتراب والتصوير يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد الألحان التي عزفت التوحيد والروضة الغناء التي هم فيها رياض التمجيد والثناء على الله بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني يشدون بالمثاني المؤديه الى تلك المعاني الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر سمع بس بالله ما شافوا لسه حاجة سمع ده ده سمع سمع بالجنه سمع بس لكن ما شافوا هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر فلا شك ان في الطمأنينة في مقامات الطاعه نوع من أنواع الأنس العجيب قال ابن القيم كلام الهروي ذا جميل لكن ابن القيم عنده رأي إخوانا العلامة ابن القيم أفاد منازل السائرين كتاب الهروي فائدة عظيمة أعطانا مثال حي هذه الفرق بين السكينة وبين الطمأنينة جاب كلام الهروي ذا وجاب له مثل لكنه قال والذي يظهر لي في الفرق بينهما أمراني غير فروقات الهروي في الفرق بين شنو أه؟ بين السكينة وبين الطمأنينة قال رحمه الله الأول ظفره وفوزه بمصلوبه الذي حصل له بالسكينة بمنزلة من واجه عدوا يخوانا السكينة في أمن ولا ما في أمن في أمن, أمن, أمن ولا ما في أمن في أمن ولا ما في أمن كما درسنا منزله السكينه فيها امن ما في فيش لكن الفرق بين الامنين بين امن الطمانينه وبين امن السكينه ويجتمعان في الامش والمثال ده قال من واجه عدوا يريد هلاكه فيزول واجه عدو فهرب العدو الا يطمئن الذي جاءه العدو وحجاك داري اترك وقام جاري هزاته خاص وقام جاري وخلاك خوفه بجل ولا بجل بجل ولا بجل هل تأتيك سكينة قال ابن القيم السكينة كمن لقي عدوا ثم هرب العدو فسكن روعه وما هو سبب سكون الروع أو ما هو سبب سكون, سكون ما هو سبب سكون الروع هروب العدو قال أما الطمأنينة بمنزله من جاءه عدو فرأى حصنا مفتوحا فدخله وتقوى بأصحابه وعتاده. دجن الطمأنينة إخواننا واضح الموضح المثال ذا في الصميم لذلك يقول ابن القيم كلمة لطيفة السكينة بداية الطمأنينة السكينة بداية الطمأنينة فالسكينة بداية والطمأنينة شنو نهاية وبينهما منازل ومقامات مثل الصبر بدايه والتسليم وسط والرضا نهاية صبر أحسن منه شوية سلم شوية رضا رضيا فبالتالي هكذا تجد المقامات الرجاء والرغبة الرغبة بدايه والرجاء شنو والرجاء شنو نهاية الخوف أوله وجلس وثانيه إشفاق وثالثه رهبة ورابعه خوف وخامسه خشية وهكذا كل يعني هي جزء منه لكنها لا تعني المعنى بالدقة وإلا لا يمكن أن نقول الطمأنينة هي السكينة والسكينة هي جنو الطمأنينة لكان أمراً واحدا لكن السكينة هي بداية الطمأنينة فالسلام كلام جميل لكن أضاف إضافة حقيقية ابن القيم ماذا قال؟ قال رحمه الله من للقلب عند الخوف ثلاثة أحوال القلب عنده شنو عند الخوف كم عنده كم حالة ثلاثة أحوال الحالة الأولى الخوف والاضطراب والقلق الوارد على القلب الذي يزعجه الثاني زوال ذلك الوارد وانعدام القلق بعد ما قلت خايف بقل شنو شنو ما خايف الثالث ان ينفر وان يفوز بمصلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بينه وبينه الوسط هو السكينه والثالث الاخير هو الطمانينه الوسط هو شنو السكينه قال القلب بخاف بعد شويه بيجمع فوق خوف دي سكينه بعد شويه كان خايف يحال بينه وبين شيء الشيء كان خايف لا يفوز وما سكفيده دي شنو دي طمانينه والفرق الثاني قال ابن القيم الطمأنينة أعم الطمأنينة أعم أعم من شنو أعم من السكينة بمعنى السكينة لا تحصل إلا عند المواقف أما الطمأنينة فإنها تكون في العلم والخبر والظفر واليقين كمن اطمأن بالقرآن كمن اطمأن بشنو بالقرآن ولهذا اطمأنها القلوب بالقرآن لما حصل لها من الإيمان طيب! قال ابن القيم وهذا يعني أن السكينة تستلزم الطمأنينة يعني أي زول عنده سكينة معناه لكيف الطمأنينة و الطمأنينة تستلزم السكينة و أي الطمأنين ساكن قال ولكن لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة كيف الكلام ذا؟ يقول استلزام الطمانينه للسكينه يعني اج المطمئن عنده شنو سكينه لكن لا يلزم ان يكون كل من عنده سكينه عنده شنو طمئن قد يكون عنده سكينه ولكنه لم يبلغ درجه الطمانينه طيب يقول الهروي رحمه الله وهي على ثلاثه درجات الدرجه الاولى طمانينه القلب بذكر الله وهي طمأننة الخائف إلى الرجاء والضجر إلى الحكم والمبتلى إلى المثوبة كلام جميل كلام راقي شديد قال الطمأننة بذكر الله ورجحنا أن ذكر الله هنا آياته وكلامه الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم طيب هذه الطمأننة تأخذ الخائف الذي طال خوفه واشتد وجله إلى الراحة فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به وسكن لهيب الخوف طيب مما الخوف اولا من كل شيء سوى الله لما يرجو الله يقول ربك يقدر عليهم جميعا فيطمئن خاصة الآن الناس يخوفون الناس بالسحر يكون واحد بتاع فقره يقول له أصبر لي طوالي يخاف يقول أنت فقره يا أخي إلا أمشى أصحاب شبه, شبه يقول أصحاب يقول مش أصحاب شبه مصيبة يقول لك نتكاف شر يقول لك تخاف من الشياطين تخاف من الشياطين ما تخاف تقول لو رجيت ربنا وقلت هو أقوى منه واستيقنت تانا تشتغل بزر طيب فهي طمأنينة الخائف إذا الرجاء وأيضا الخوف من الله إذا اشتد ونظرت في رجاء الله يطمئن خفت من رب تقول الله عدبني الله كذا تقوم تقرأ آيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فيطمئن فتطمئن من الخوف إلى شنو؟ إلى الرجاء وهذه طمأنينة للقلب وسكون للقلب وراحة للقلب ما بعدها راحه فالخوف والرجاء في امرين في المخوفات من الدنيا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين والخوف من الله نفسه إذا اشتد في القلب لهيبه فإن الرجاء يسكنه وطمانينه الضجر إلى الحكم قال يا سلام الضجر من الحكم التكاليف الشرعية فيها قوة قد تستثقلها طبائع النفوس التكاليف زي شنو يقول لك تصلي الصبح الساعة خمسة وربع انت تكون صاحي كده زي الظهر من المكتب تمشي تغسل تتوضع وتتصلي بتكون شنو نايم وغرقان في اخر نومة وكمان كان الوقت كله مسخن والهوى البارد ما جاك الا مع الفجر انت تاريح ما بتقوم الا تكون مؤمن كل ما هو اللي كله يتقلب بالله معااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا النباه كذا يجي هم يقول خلنا لنا عشرة كذا منكم تنا فبالتالي هذا يعني أن تكاليف قوه الجهاد تكليف صعب على النفس بنص القرآن كتب عليكم القتال وهو كره لكم فيه صعوبة على النفس طيب هذا الضجر تطمئن النفس إليه إذا نظر إلى ال... هي ممكن يا إخواننا نقول تطمئن الضجر إلى الحكم وهو الاولى عندي اذا شنو؟ إلى الحكم وممكن يكون إلى الحكم لكن إلى الحكم ليه؟ لأن النفس تحتاج أن تطمئن إلى حكمين حكم الله الشرعي في التكاليف والشرائع التي فرضها وأنزلها للناس صورة أنزلناها وفرضناها هذه تكاليف وإن كان فيها نوع منازعة فإن المؤمن يطمئن إليها ينتقل من الضجر إلى الحكم الشرعي فيأتي الحكم الشرعي مسلما ومطمئنا إلى أن هذا كلام الله متى إذا استيقن أن هذا الحكم من عند الله من استيقن أن الحكم من عند الله وأصابه نوع ضجر لم يكن من المؤمنين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط اعمالهم الكامل دخولنا واضح ولا فيه إشكال واضح طيب اطمأننا إلى حكم الله الديني الشرعي قال ابن القيم وخاصة الذين يحتاجون إلى هذه الطمأنينة الذين يحملون أعباء الرسالة ويبلغونها للناس لأنهم في سبيل تبليغ رسالة الله يتعرضون لألوان من الأذى ولصنوف من التعذيب والاعتراض فلو لم لكن تكون له طمأنينة أنه على حق لما سار في الطريق مزول يبدأ يمشي في الدين يلاقي عقبات يقول والله ذاته مما بديت أنا أمشي في الطريق ده المشاكل كترت يقوم الخلق الموضوع حصل أو ما حصل أه؟ ما كان يصلي في الجامع من كان يصلي في الجامع التجارة دهورت الناس يقول له أسمع أنت صارت الجامع ما نافع معك ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه شوف اطمئنن جاءت أصابه خير اطمئننا يا في ناس الدنيا دي مطمئنه لله جدا فما لذاك وكده ربنا قال قال الذين لا يرجون لقاءنا مش لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اطمئنوا للدنيا دي يا اخوانا شوف خلاصه الامر طمأنينة المؤمن للاخره كطمأنينة الناس للدنياهم حتى تزور قاعد في بيته ملكه بتخيل ممكن يطلع من البيت يعني لو قلت له تطلع من البيت ده قلت له تقول هاي حقي ملك حر شاهدت البحث يقول لك موجودة طيب انا فريني بتطلع كيف بتطلع بعنقريب شال لك اربع نفر تطلع لا تطلع يعني الا يجوك ناس ناس تلعب حط يطلعك ملك الموت بتطلع لا تطلع شنو اصلا النفس مطمئنة الدنيا هذه الطمأنينة ينبغي ان تكون عكس يا اياتها النفس المطمئنة المطمئن لما لها عند الله من النعيم والثواب وكذا فطمأنينة الضير إلى الحكم إذا ثقلت عليه التكاليف والأعباء علم أنها من عند الله ونظر إلى الجزاء فخففت عليه الأعباء والتكاليف وتسلى بذلك ومن ذلك الطمأنينة إلى الحكم الكوني ان ما كتبه الله له وأنه هو أنه ما يشاء الله له الذي يكون وأن الذي لم يشأه لا يكون. تطمئن فلا وجه للجزع ولا للقلق ولا لضعف الإيمان. ويا إخوان الآن نحن نعيش عصر القلق عصر القلق الناس مقلقه وحد الجو ما بس داري أربعة وعشرين ساعة داري والناس دي مقلق قلق يقولك والله بس نحن مقلقين ما عرفنا حصل شو نزته قلق شديد يا أخي أنا داير زول يكون مطمئن عنده ما عنده واحد. ما في فرق ما في ما بزرع له لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم طمأنينة جد طمئن الى اقدار الله سبحانه وتعالى وسكون الى اقدار الله سبحانه وتعالى وسبب السكون والطمانينه الى اقدار الله انها مكتوبه وكونها مكتوبه هذا يجعلك آيس من تبدلها وتغيرها لو عندك حاجه فقدتها كويس قريب مات او كذا ثانيه بيرجع الموضوع انتهى تحسم الموضوع ده وقلبك ده تكفله على الشيء وتقول الموضوع ده خلاص انتهى فبالتالي هي الطمأنينة إلى أقدار سبحانه وتعالى وطمأنينة المبتلى إلى المثوبة يا سلام دي مهمة كيف المبتلى إلى المثوبة إخواننا إذا كثر عليك الابتلاء لن يطمئن قلبك الابتلاء مصائب والمصائب من شأنها أن تزعزع يزعزع يزعزع يخوانا يظن بيكون كويس فجأة بيبقى ما متماسك يبكي ويفكر كثير ويسرح وأمورة البرجل يظن معناك المصايد كثرت عليه طيب كيف يطمئن إذا نظر إلى ثواب الابتلاء يطمئن قلبه أه؟ إذا نظر إلى ثواب الابتلاء يطمئن قلبه تخيل شخص ابتله جاني زور الزحزح في الحد زعجع ومن أسوأ الأمور التي تزعزع الإنسان تدهور الأحوال من الرخاء إلى شدته فقد ذاق الرخاء وتقلب في النعيم أن يفقد هذا بين عشية وضحاها هذا من الصعب كان تاجر كبير في السوق يمول دين ويمول دين ويمول دين، فجأة بيقى ما عنده طريق ذاته بيته ذاته باعه وسدد وسكل في إيجار ما كان بمشي عمره بيكون بيجي بمشي بيكون بيكو والله يا اخوانا صعب كوست؟ وأولاده طلعوا من المدارس الراقية دخلوا في مدارس عادية وتعب تحب شديد الزعزة و... وجمه زز سمع حديث واحد عجبا لأمر المؤمنين أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله قال لها الشيخ خلاص الموضوع انتهى ثم أنتانوا بيقزوا العادي وقال لها ما فارق معي ذاته الله لا يريد فيجني أنفع عليه ذاته كده حسن له كده يعني شوف لمن تعرف الأجر المترتب ترى أن الابتلاء والمصيب رحمة وكيف تكون المصيبة رحمة سيعطيك الله عليها أجرا ويبلغك منازل ومقامات من الاحسان والصبر والشكر ما كان لك ان تصلها لولا انك مررت بمرحله المصيبه فاتاك المصيبه ليرفع درجاتك عنده وهذا تفسير قتل الانبياء وقطع رؤوسهم وما فعل بهم من الاذى والله قادر على ان يحمي اولياءه ولكن آه أراد الله عز وجل الخير لهؤلاء بأن يبلغوا الدرجات قتل حمزة عم النبي سلم ومثل به قطعت أنفه ومقرت بطنه وأخليت كبده وتألم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لولا أن تكون سنة لتركته هكذا لا يدفن ليحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطيور من بطون شتى لكن أراد الله أن يحصل الألم ليحصل الأجر على قدر الألم وأكثر حتى أن أهل البلاء يوم القيامة يتمنى أحدهم يا ليت لأنه قرض في الدنيا بالمقارض ناس الابتلاء في الدنيا في الآخرى لما يشوفوا الأهناء أجر الـ الـ الناس عندهم الابتلاء يقول يا رثلو كان فرمونة في الدنيا دي يا رثلو كان فرمونة بما يرى من الدرجات فلذلك يقول ابن القيم ومثله ابن الجوزي أو ابن الجوزي ابن القيم قلد من الجوزي لأن ابن الجوزي قبل ابن قيم بعام ببمئتي عام يعني ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي قبل ابنه قبل ابن القيم ببقرنين أو يعني تنقصه يعني قليلة أي متصلة قال من لمح فجر الأجري هان عليه ظلام التكلف من لمح فجر الأجري هان عليه ظلام التكلف بمعنى التكاليف كأن ظلام الذي يبدد الظلام الفجر والفجر هنا التطلع إلى الأجر فأنت مهما كان الأمر شاقا إذا علمت ثوابه عند الله مستيقنا فإنك ستطمئن إلى ذلك الثواب ولن ترى التكاليف والأعباء شيء وهذا قمة الطمأنينة أنك تأتي الأعباء والتكاليف التي يستثقلها الناس أن تأتي ذلك بنفس منشريحة وقلب مطمئن ذلك لأنك مطمئن يا السلام والله يا إخوانا الطمأنينة مهمة الدرجة الثانية طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف وفي الشوق إلى العدة وفي التفريقة إلى الجمع يا السلام كلام جميل قال ابن القيم طمأنينة الروح أن تقصد الروح مقصودها الأعظم ربها وأن لا تكثر التلفت الروح تتلفت أزول يقول مع ربنا لكن مرة مرة بياخدشنه، ويز يلتفت إلى الناس يسكن إلى المادة، إلى المادة. هذا لا يلتفت إلى الوراء، والمراد بالكشف هنا لأن هذا الكلام مهم، كويس؟ والله اخواننا ذو القيم جاب كلام في الكشف ده، كلام قاطع، الكشف، يا شوف لا يكشف لأحد من الخلق إلا في العلوم والمعارف الإلهية. التي تهذب القلب وترقى بالروح إلى الله لكن أن يكشف لأحد ذات الله تعالى فهذا لا يكون لأحد في الدنيا ولو كان حاصلا لحصل لموسى لموسى بن عمران فلما تجلى ربه للجبل جعله شنو دكا وخر موسى صعقا طيب الكلام هنا يقول شنو الكشف يا السلام ذكر هذا على ثلاث درجات الكشف الأول الكشف عن الطريق الموصل إلى المقصود والى المطلوب الكشف عن شنو عن الطريق تكشف الطريق الموصلك لله. يا اخي الطريق بتاع ربنا العظيم كده خليه الان بتاع الدنيا ده كيف لو بركب له شارع ما بنعرف مو انا ماشي انا ماشي من هنا لشندي. الشارع معروف لشندي تركب شارع شندي قول لو قال لك واحد قدام في مشكلة بتعمل شنو تغير طوالي ما فيك ما في شك فالكشف عن الطريق والكشف عن حقائق الإيمان وشرائع الإسلام الكشف الثاني كشف بعلم والكشف الثالث الكشف عن المقصود بالسير الكشف عن الله تتعرف على الله ولا يكون ذلك إلا بتوحيده وتعظيمه وإذا أردت أن تعرف الله فإن الله أبان لك أسماءه وصفاته تأمل في أسماء الله وفي صفاته يكشف لك عمن تريد وهو من؟ هو الله سبحانه وتعالى كلام إخواننا والله راقي فقال طمأنينة الروح في القصد في القصد لمن؟ أن تطمئن روحك في أنها قاصدة إلى الله وطمأنينة الروح في قصدها إلى مصلوبها يكون بالكشف أي بعد أن تعرف ربك تطمئن بعد ذلك إلى شنو؟ إلى, إلى, إلى, إلى, إلى السير له ولذلك لا يتم لا تتم طمأنينة الروح بالقصد إلا بعد الكشف مثال ولله المثل الاعلى جي جي جي لزول. لي زول كويس متخ انا داير تقبد الموضوع ده انا عندي موضوع صعب جدا لا له حل قام قال لك الزول ده بحل لك الموضوع بحل لك شنو الموضوع انت ما عارف ما بتقول له الموضوع توالي ما بتكون مطمئن يقول لك ده الوزير فلان الفلاني بتوريه لا بتوري الفريق فلان الفلاني بتوريه لا بتوريه الطوار بتوريه لانك كشف لك عنه الذين لم يطمئنوا إلى الله لم يطمئنوا إليه لأنهم لا يعرفونه كل من لم يطمئن إلى الله لم يعرف الله بأنه الواحد وأنه القادر وأنه الغني وأنه الذي على كل شيء قدير وأن له الكمال المطلق وأن له الغنى المطلق وأن له الإحسان التام وأن له كل شيء وإليه يرجع كل شيء بعد ذلك الذين اطمئنوا إلى الله لأنهم عرفوه كشفت أرواحهم ما تقص. بكشف الطريق عرفته وبكشف شنو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وبكشف المطلوب بالكشف عن المطلوب المقصود بالسير الذي قصدته بالسير كشف لك عنه ماذا بعد ذلك الطمأنينة الطمأنينة إخوانا أقول لك حي لو في واحد مثلا رتبه أجلة واحد رتبه أعلى إيه تعيصه ونالقين ده ردبة كده ردبة كده بتكلف منه بتطمئن إلى منه إن الردبة شنو اذا الرتبه أعلى ما في ذلك شك وبالتالي هذا معنو وقوله هذا الكلام بعجيب خلاص وفي الشوق إلى العدى يا السلام هذا كلام لكن يا أخوانا والله كبار كبار ما كبير الشوق إلى العدى العبد المؤمن من أسباب طمانينته أنه في شوق دائم إلى ربه كما كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم متعنا بالنظر إلى وجه الكريم وشنو؟ وشوق إلى لقائك من غير ضراء ذره ولا فتنه مذله وهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه المهتدين في الترمذي هذا الشوق لا يسكن لا لا يسكن بيكون في شوق دائم انت حتى لو مشتاق لمخلوق مشتاق مشتاغل له الشوق دائما يعني يزعجك تحصل الطمانينه شوف الشوق الى العده العده الى الوعد باللقاء يعني فاذا تذكر انه سيلقى الله قطعا اطمئن شوقه الى لقاء الله قال شنو دغشن هذا كلام خطير قال طمانينه الروح في القصد الى الكشف وفي الشوق طمانينه في الشوق الى العده الطمانينه في الشوق الى شنو هو مشتاق ومطمئن وسبب الطمانينه التي في شوقه الى الله انه شنو موعود باللقاء سكي ابن القيم عنده بيت شعر دايما بيستدل به يقول إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند شنو عند ميعادي يعني الزول يكون أنا بضرب مثال دائما زول مغترب عشر سنة ما شاف أهله وشايل عفش كثير وجاء المطار والضايق جدا في المطار وتزهجوا والطيارة تأخرت بالضايق لكن برجع ما بيرجع أنا رجع شنو شوقه أنه سيلقى أهله بعد قليل طيب بيقوم قدر ما يتذكر انه بعد شوية حيلاقي أهله وحيلاقيه في المطار التعب يزول منه أسكد قال رحمه الله تعالى وفي الشوق إلى العدة الى شنو إلى العدة من شنو من وعد يعد شنو عدة وفي التفرقة إلى الجمع أي الجمع على الله جمع قلبه على الله فروحه مطمئنة عنده مثال ابن القيم قال لو أن شخصا كان جائعا وجئ إليه بالطعام ما الذي سوف يحصل يحصل له نوع طمأنينة طيب من اشرف على الجمع وفي التفرقة إلى الجمع طالما يعني هو بكل لسه بيعمل بيعمل ما وصل درجة انه قلب يجمع حتى هو هو بيعمل يكون مطمئن, مطمئن أنه سيحصل مقام الطمأنينة بعد قليل فطمأنينته إلى الطمأنينة هي التي طمنته في التفرق ما هو التفرق معناها القلب مشتت لكنه مجتهد انه شنو يجمع قلبه على الله طمأنينة في أثناء التفرق وتشعب القلب هو مطمئن ليس مطمئن إلى تفرقه مطمئن إلى أن تفرقه سينتهي إلى شنو إلى طمانينه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى الدرجة الثالثة طمانينه شهود الحضرة إلى اللطف طمانينه شهود الحضرة إلى اللطف وطمانينه الجمع إلى البقاء وطمانينه المقام إلى نور الأزل طيب هذا الكلام شيء عجيب يقول هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء فإن الواصل إلى شهود الحضرة مطمئن إلى لطف الله الواصل إلى شنو؟, إلى شنو؟ الى شنو؟ إلى شهود شنو؟ الحضرة لكن ابن القيم يقول كلام عجيب شهود الحضرة ليس الشهود الذاتي إنما شهود أفعال الله وشهود أسمائه وصفاته شهود شنو؟ أفعال الله وشهود شنو؟ أسمائه وشنو؟ وصفاته طيب يقول شهود الأفعال هو توحيد الربوبيه أن ترى أن كل شيء مربو. وأن كل شيء بمشيئة الله وقهره هو القاهر فوق عباده وشهود الأسماء والصفات يوجب في القلب اجلالا له وخضوعا وانقيادا وطاعة وتعبدا فهذا توحيد الألوهية قال طمانينه شهود طمأنينة شهود شهود شنو الحضرة يا تحضرة أن تشهد وأن تستحضر بقلبك أفعالك وأنك به وأنك شنو به ولولاه لم تكن شيئا صحيح ولا ما صحيح من نظر إلى هذا ونظر إلى أسماء الله وشهدها شاهدها على الحقيقة وآمن بها قطعا فإنه سيعبد الله تعالى لكن ابن القيم يرشن يرى أن هذا لا يغني عن العمل لأن بعض الناس يقول أنا وصلت الى إلى الحضرة فيزعم أن التكاليف قد سقطت عنه وأنه ليس بحاجة إلى عبادة لأن عبادة الأبدان والأجساد هو قد تجاوزها صار في عبادات القلوب وهذا الكلام باطل من اوجه والوجه الأول أنه لن يبلغ أحد مقام الأنبياء الذين كانوا يعبدون الله حتى خرجت أرواحهم وفاضت إلى باريها وما سقطت عنهم شنو الاعباء والتكاليف لذلك يا ابن القيم أن ضابط هذا الكلام أن تشهد أفعال الله وأن تعبد الله باجتماع قلبك عليه بخشوع وطمأنينة ولكن أن تظل عاملا وألا تكف عن العمل والتقرب إليه دوما طيب ثاني قال قال كونك تتفكر إخوانا الجمهوريون كانوا يقولون الصلاة هي صلاة الأصالة وليس الصلاة البدن صلاة الصلاة الأصالة عندهم أن تقوم مصلي صلي كونه أن تفكر دائما مع ربنا قال لا سيتمعنا عابد لكن هذا التفكر لا يغني عن عن الالتزام بالشرائع عن الالتزام بالشرائع قال ابن القيم قال شنو قال والمقصود لولا طمأنينة العبد إلى لطف الله لمحقه شهود الحضرة لولا طمأنينة العبد إلى شنو إلى رسول الله ما أنت شايف أنه أي حاجة بعمل الله لمن تسمع إلى لطفه أن كل شيء فعله بشنو؟ بلطف وحكمة عندها لن تكفر يعني ما تتناقل تقول ليه ربنا يخلق إبليس؟ ليه الله يعمل النار؟ لما تشاهد أن الله خلق النار بلطف وخلق إبليس لشنو؟ بحكمة سيطمئن قلبك فنظرك إلى أفعال الله تطمئن قلبك بعد النظر إلى شنو؟ إلى لطف الله لتعلم أن, أن أفعاد الله واقعة على العباد بحكمة أو لحكمة يعلمها قام ابن القيم قال شنو قال وإياك وترهات القوم وخيالاتهم ورعوناتهم وإن سموك محجوبا يقول لك أنا لاجيت الله أنا تجللي الأمر ويتكشف لي شفته قال لا تقترب هذا ولو قلت لهم هذا باطل لسموك محجوبا قال ابن القيم فقل اللهم زدني حجابا لو قال لك أنت ما واصل أنت شنو أنت محجوب قل لهم إن شاء الله أكون محجوب طوال كده اللهم زيدني من هذا الحجاب لأن هذا لا يكون لبشر في الدنيا قال فكليم الرحمن وحده مع ذلك لم تتجلى له الذات جاب كلام هنا لطيف قال شنو قال يا اخواننا موسى والجبل بالمناسبة ما تجلى الله عز وجل بموسى وما, وما تجلى للجبل إنما الذي تجلى للجبل كويس من عظمة الله للجبل مثل سم الخياط فصار الجبل ذكة تجلى مثل سم الخياط من عظمة الله للجبل فصار الجبل ذكة وخر موسى صائقة ولذلك كان السدي رحمه الله يقول ما تجلى إلا قدر الخنصر وروى حديث ثابت البناني عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على أعلى عظمة في خنصره قال مثل هذا من عظمة الله تجل اليسير اليسير من عظمة الله للجبل فجعله الله عز وجل دكا قال وطمأنينة الجمع إلى البقاء قال هذا مشهد شريف ابن القيم وهذا مشهد الكمل بمعنى يرى المولى عز وجل وحده قائما بذاته مستغنيا عن خلقه وأن الخلق لا يستغنون عنه سبحانه وتعالى طيب ده كلام جميل الوقات سماها شنو طمأنينة الجمع إلى شنو إلى شنو إلى البقاء ما هو شاهد أن العباد لا يفعلون شيء إلا بمن إلا بتوفيق الله ومشيئته صح شاهد هذا واطمأن الجمع إلى البقاء اطمئنان طمأنينة الجمع إلى البقاء يرى الحق سبحانه وحده قائما بذاته قيم صاحب الفناء دائما تحدثنا عن نزاع ابن القيم نزاع ابن القيم مع من؟ مع الهروي الهروي يقدم الفناء وابن القيم يقدم شنو؟ البقاء يقول وجود البقاء في مقام الفناء اللي هو شهود الحضرة طمأنينة ليه؟ هذا كلام عميق شوية طمأنينة ليه؟ قال لأن الفناء قد يؤدي إلى خلع ربقة العبودية من عنقه أزوي يقول لك أنا فنيت فنيت معناه يقول التكاليف رفعت وأنا ذاتي ثاني ما بصلي ويبدأ يدخل في الشطحات فبالتالي قال الفناء قد يفضي إلى خلع ربقة العبودية من عنقه وشوف الكلام ذا كيف قال فإذا اطمأن إلى البقاء أمن الفساد يعني الفناء مع البقاء طمأنينة لما نجي في منزلة الفناء يقول هو يعلم ده معنا بخلاصته أن الله على كل شيء قدير وأنه ما عبد الله إلا بتوفيق بتوفيق الله لكن بعد ذلك عبد الله وانتظر ثواب الله وقال لله عبدتك, عبدتك ربي وأنا لك عبد أعني على عبوديتك يكون بذلك فنيا في الوجود وراء أن كل شيء في الوجود يحرك من؟ يحركه الله لكن هذا لا يمنعه من إبقاء الأحكام من إبقاء شنو؟ الأحكام وطمأننة المقام إلى نور الأزل يعني شنو؟ قال طمأننة المقام إلى نور الأزل بمعنى المكتوب في الأزل لا يتغير المقدر عليك في الأزل شنو؟ لا يتغير فإذا أحسنت وفعلت الخير قل فعلته لأن الله كتبه علي في الأزل فانت تفعل الطاعه مطمئنا بانها كانت في الازل قبل ان تفعلها نكون بذلك قد وصلنا الى نهايه منزله الطمئنينه بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم